شركه الهدى و ل شركه دعويه غير ر ب ح ي و ذات مضمون إ ح س ا ن ا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 ولا ي ؤ م ن و ن ب ا ل ل ه و ل النابلسي ب ا ي و و م م الآخر يكن ل ش ي ط ا ه قرينا ف ق ر ن ا وماذا ع ل ي ه م ل و آمنوا ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و و أ ن ف ق ا مما ا ل ا ن الله ه ب م ع ل ي إلا قال ذره و إ ن تك حسنه يضاعفا ويؤتهم ن ل ذ ل ه أ ج ر ا عظيما فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 ولا جنبا إ ل ا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أ و على سفر او جاء أ ح د منكم من الغار أ و لا م س ت ع ه ا ل ن س ا ء ف ل م تجدوا ي للعلوم الاسلاميه ب و أ د ي ك م إن ا ل ل كان عكوا غفورا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 صدقا ل م ا معكم من قبل أن ن قبل م س و ع ه ا ف ن ر د ه ا على أ د ب ا ر ه ل أو ن ل ع ن ه م ك م ا ل ع ن ا أصحاب ل س ب و ك ا ن أ م ر ا ل ل ه مفعولا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 ي ؤ م ن و ن ب ا ل ج و ة و ا ل ط ا غ و ت و ي ق و ل و ن ل ل ذ ي ن كفروا ه ؤ ل ا ء أ ه د و م ن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا س ب ي ل ا أولئك الذين ل ن ع ه م ا ل ل ه ف ل موسوعه ن ص ي ر ا أم ل ه م ن ص ي ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ن ي أ ح س د و اسماء ل ن ا على ما آتاهم الله ه م ا من ن فضله فقد ت ي ا آ ل إبراهيم الكتاب ا ل و ح ك م ة و ت س ن ا ملكا ه م عظيما م ن من آمن ه به م و م م من ن ه صدعه و ك بجهنم س ع ي ر ا إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ن ا س و ف ن ص ي نارا ك ل م ا نضجت ج ن و م ا ل ن ا ه م جنودا ك ل م ا نضجت ج م ي ه د ل ن ا ه م ج و د ا غ ي ر ه الله ي ذ و ق ا ع ذ ا ا ب إن ل ل ك الحسنى ن عزيزا حكيما ا و ذ ي ن آمنوا وعملوا ا ا ل ل ص ا ت د خ ل ه م جنات ج ت ر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 مطهرة ل ه م ف ي ه ا أزواج م ط ه ر خ ت ا ر ا ل ج ظ ل الاول